قصيدة أبي إسحاق الالبيري في الزهد والحث على طلب العلم لأبي إسحاق إبراهيم بن مسعود التوجيبي الغرناطي الالبيري رحمه الله محققة على ثمان نسخ منها نسخة اندلسيه عتيقة ضمن ديوانه تحقيق فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن محمد القاسم بسم الله الرحمن الرحيم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 ويكسوك الجمال إذا اغتربتا ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذخره لك إن ذهبتا هو العضب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من ضربتا وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنتا يزيد بكثرة الانفاق منه وينقص ان به كفا شددتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لاثرت التعلم واجتهدتا ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا ولا الهاك عنه انيق روض ولا خدر بربربه كلفتا فقوت الروح ارواح المعاني وليس بان طعمت وان شربتا فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذتا وإن أوتيت فيه طول باع وقال الناس إنك قد سبقتا فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملتا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بان يقال لقد رأست وضاف في ثوبك الاحسان لا ان ترى ثوب الاساءه قد لبستا اذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه ان لو قد جهلتا وان القاك فهمك في مهاو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 وتذكر قولتي لك بعد حين وتربطها إذا عنها شغلتا لسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمتا إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلتا ولا تحفل بمالك وله عنه فليس المال إلا ما علمتا وليس لجاهل في الناس معنى ولو ملك العراق له تأتا سينطق عنك علمك في ندين ويكتب عنك يوما إن كتبتا وما يغنيك تشيد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمتا جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلتا وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طاها قرأتا لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعتا وان جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلستا وإن ركب الجياد مسوماتا لأنت مناهج التقوى ركبتا ومهما اقتض ابكار الغواني فكم بكر من الحكم اقتضبتا وليس يضرك الاقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفتا فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنختا فقابل بالقبول صحيح نصحي فإن اعرضت عنه فقد خسرتا وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الاله به ربحتا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 فكيف تحب ما فيه سجنتا وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما منها طعمتا وتعرى إلا لبست لها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعتا وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد بما شهدت ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت وإن هدمت فزدها انت هدما وحصن امر دينك ما استطعت ولا تحزن على ما فات منها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 ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك ان قرعتا واكثر ذكره في الارض دابا لتذكر في السماء اذا ذكرتا ولا تقل الصبا فيه مجال وفكر كم صغير قد دفنتا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 وكنت مع الصبا أهدا سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكستا وها أنا لم اخض بحر الخطايا كما قد خضته حتى غرقتا ولم اشرب حمي ام دفر وانت شربتها حتى سكرتا ولم احلل بواد فيه ظلم وانت حللت فيه وانهملتا ولم انشا بعصر فيه نفع وانت نشأت فيه ومن تفعتا وقد صاحبت أعلاما كبارا ولم ارك اقتديت بمن صحبتا وناداك الكتاب فلم تجبه ونهنهك المشيب فمن تبهتا ليقبح بالفتا فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتا فأنت أحق بالتفنيد مني ولو سكت المسيء لما نطقتا ونفسك ذم لا تذمم سواها بعيب فهي اجدر من ذممتا فلو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم اقل لك قد امنتا ومن لك بالامان وانت عبد امرت فما ائتمرت ولا أطعتا تقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف اذا وزنت وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت رجعت القهقرى وخبطت عشوا لعمرك لو وصلت لما رجعت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 فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فانك قد صدقتا ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنتي كانك قد مدحتا فلا ترضى المعايب فهي عار عظيم يورث الانسان مقتا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 وتمشي في مناكبها كريما وتجني الحمد مما قد غرستا وأنت الآن لم تعرف بعاب ولا دنست ثوبك مذ نشأتا ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببتا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 فليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهدتا ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وافتخارا كنت انت وإن فرقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمتا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 فلا تأخذ بتقصيري وسهوي وخذ بوصيتي لك إر وقد أردفتها ستا حسانا وكانت قبل ذا مئة وستا تم بحمد الله